بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن قل يا ايها الكافرون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد عابدون ما اعبد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نصر الله وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا ما اونا عنه ماله وما كسب لا اونا عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته أَمَّالَكَ الْحَطَبِ يُجِيدُهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ يُجِيدُهَا حَبْلٌ مِّن مسد